بسم الله الرحمن الرحيم الوقت لا يستوعب الا درسا واحدا في الصرف ناخذه وغدا ناخذ درسا نحن ان شاء الله تعالى في درس الصرف وصلنا في باب النقل الى اخذنا المساله الثانيه اذا وقع الحرف المعتل عينا لمصدر على افعال او استفعال وقبله ساكن صحيح اخذنا هذا ما الذي حصل في اقوام اقوام تحرك حرف العله وقبله ساكن صحيح نقلت الحركه لما قبله نعم ثم التقى ساكنا فحذف احد الساكنين وعوض منه التاء فقيل اقامه واستقوام كذلك نقل ثم التقاء للساكنين ثم حذف ثم تعويض قال مثال اخر استقام استقامه اصله استقوم استقواما فجرى له ما جرى لسابقه من نقل وقلب في الفعل استقامه ونقل وقلب وحذف وتعويض في المصدر استقامة مثاله في اليائي أضاع يضيع إضاعة أصله أضيع يضيع يضيعا مثل أكرم يكرم إكراما واستزاد يستزيد استزاده أصله استزيد يستزيد استزيادا مثل استخرج يستخرج استخراجا حصل لهذه نقل وحذف نقل وقلب وبعضها حصل لها حذف وتعويض وهي المصادر قال وقد تحذف هذه التاء قليلا نحو قوله تعالى وإقام الصلاة وإقام الصلاة أوتي بالمصدر إقام من دون تعويض من دون التاء وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة قال المسألة الثالثة إذا كان الحرف المعتل عينا لصيغة مفعول وقبله ساكن صحيح مثال مقول اسم مفعول من قال كان حقه لو جاء به على نظائره أن يقال فيه مق وول على وزن ماذا مفعول تحرك حرف العلة الواو هذه الواو المضمومة قبلها ساكن صحيح نقل نقلت حركة حرف العلة للساكن الصحيح قبلها فتجد أن الواو تحركت وقبلها ساكن صحيح فنقلت حركة الواو إلى القاف فصارت هكذا مقول مقول هل واو وبعدها واو ايضا فالتقى ساكنا فحذف أحد أحدهما والخلاف في المحذوف هناك الخلاف في المسألة السابقة هل المحذوف هو عين الكلمة وهي الواو الأولى هذا مذهب الأخفش والفراء امم المحذوف الواو الزائده وهي الواو الثانيه وهذا مذهب الخليل وسيباوي فقيل بعد هذا مقول ومثله مصون ومصوغ ووزنه ووزنها مفعل بضم الفاء وسكون العين على مذهب السيباوي لماذا مفعل لماذا مفعل لأن سيبويه يرى أن واو مفعول واو مفعول هي المحذوفه فكيف تصير بعد حذف الواو كيف تصير مفعل لأن واو المفعول محذوفة و ووزنها مفول على وزن الأخفش تصير ماذا على وزن مفول عند الأخفش لماذا لأنه يحذف العين مفعول حذف العين صارت مفعول مثال آخر مبيع اسم مفعول من باع كان حقه أن يقال فيه مبيوع فحصل نقل ما هو النقل ما هو النقل يا عمير حركة حرف الياء إلى الساكن الباء قبلها نعم ثم التقى ساكنان حذف احدهما هل هو الاول ام الثاني على الخلاف فحصل نقل على نحو ما تقدم ما تقدم في المثال قبله فصارت هكذا مبو مبوي وبعدها واو وبعدها عين لا تنطق هذه لانه التقى فيها ساكنان على غير حده فيتعذر النطق بها او يتعسر على الاقل قال ثم حذف أحد الساكنين وهو الثاني على القول المختار الذي هو قول سبوي فصارت هكذا مبوع ثم قلبت الضمة كسرة كي تسلم كي تسلم الياء من القلب ومن القلب واو لأنها لو بقيت مبوع لو بقيت الضمة ستقلب الياء واوا فلهذا وابدلت الضمه كسره اذ لو قلبت واوا فقيل مبوع لالتبست ذوات الياء بذوات الياء الواو يعني لالتبس ما كان اجوف واويا مثل مقول ومصون بالاجوف الياء مبيع ومكيل لو قلنا مبوع ثم قلبنا الياء واوا فصارت مبوع تصير الواويات مصون مقول مصوم مقوم تصير هذه ذوات الواو واليائيات كذلك تصير مثلها التي هي مبيع تصير مبوع مكول مهوب هذه تصير مثلها لالتبست ذوات الياء بذوات الواو فدفعا لهذا الالتباس لم تقلب الياء واو بل قلبت الضمه كسره لتصح الياء مبيع ومثل مبيع مدين ومكيل فائدة بنو تميم يصححون اليائية فيقولون مبيوع مخيوط مديون معيون قال الشاعر قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخالوا أنك سيد معيون ما هو الشاهد؟ معيون صحه الياء العرب غير بني تميم ماذا يقولون في معيون يقولون معين وفي مبيوع مبيع وفي مخيوط مخيط وفي مديون مدين وفي معيون معين طيب والناس اليوم في كثير من الاماكن على لغه تميم يقول هذا تقول له بكم هذا يقول هذا مبيع هذا مبيع على لغة من مبيع على لغة بني تميم ولو جاء به على لغة الحجاز ماذا يقول هذا مبيع فلان مديون على لغة الحجاز ماذا يقول مدين هذا مخيط, مخيط قال ولم يسمع التصحيح في الواوي عن العربي إلا في كلمتين مدووف ومصوون السماع لهذه الألفاظ الشاذة ينبه على الأصل كيف كان أصلها ولماذا حصار حصل لها نقل وقلب حال نقل وحذف أو نقل وقلب لوجود الثقل انظروا الآن لو كانت كلها مثل مدووف مصوون فيها ثقل فيها ثقل ذكرهما صاحب القاموس في مادة دوافاء تقول طيب مدوف ومدووف مدوف على الحذف مثل مقول ومدوف على, على التصحيح على الوجهين بمعنى مسحوق أو مبلول وتقول عرض مصون ومصوون بمعنى محفوظ والله أعلم إذن هذه المسألة الثانية من مسائل ماذا؟ الثالثة المسألة الثالثة من مسائل النقل إذا كان الحرف المعتل عينا لصيغة مفعول وقبله ساكن صحيح وقبله ماذا ساكن صحيح طيب ناد تبقي الوقت حتى كنا نكتب الفائدة هذه غدا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس في الاستثناء نكمل الاستثناء وإن شاء الله تعالى بعد رمضان إذا لم تتضح لكم مسائل النقل نعيدها يسر الله عز وجل بوقتنا أو نمشي في الكتاب وغدا إن شاء الله تعالى كما قلنا في درس المتممة نكمل ما يتعلق بالاستثناء نكتفي بهذا والعلن نأتي غدا مبكرين إن شاء الله فنكتفي بهذا